أولات قرآنية نبحر فيها مع فضيلة الشيخ الدكتور العلام يوسف القرضاوي وهو يتأمل ويشرح مجموعة من الآيات من بعض سور القرآن الكريم يتضمن سياق السورة أحكاما شرعية منوعة منها ما يتعلق بالحلال والحرام وهذا ما سنتعرف عليه في هذه الحلقة وكما سنتعرف على الخطاب القرآني حيث تعددت أساليب النداء في هذه السورة فكم نداء ورد في سورة المائدة وحدها ولماذا جاء في البداية نداء يا أيها الذين آمنوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة الله للعالمين سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين خير ما أحييكم به أيها الإخوة والأخوات تحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أساليب القرآن النداءات الإلهية الله ينادي عباده ينادي الناس يا أيها الناس ينادي بني آدم يا بني آدم ينادي أهل الكتاب يا أهل الكتاب ينادي أهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا ويا أيها الذين آمنوا لم تعرف إلا في المدينة لم يثبت أن هذه الآية بهذه الصيغة يا أيها الذين آمنوا نزلت في مكة إنما نزلت حين كان للمسلمين أو حين صار للمسلمين مجتمع متميز لهم فيه سلطان ولهم فيه دولة فبدأ النداء الإلهي يا أيها الذين آمنوا تسعة وثمانون نداء في القرآن الكريم منها في سورة المائدة وحدها ستة عشر نداء السورة بدأت بيا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود لم يعرف في القرآن يا أيها المؤمن يا أيها الذي آمن وإنما عرف يا أيها الذين آمنوا أي خطاب للجماعة لماذا؟ لأن الجماعة متضامنة في تنفيذ أحكام الله ليس الخطاب للفرد وحده وإنما الخطاب للمجموعة الإسلامية للمجتمع المسلم برمته يتضامن الناس في تنفيذ أحكام الله الأغنياء والفقراء والحكام والمحكمون والأقوياء والضعفاء والرجال والنساء كلهم يتضامنون في تنفيذ الأحكام حتى الأحكام التي لا ينفذها عامة الناس إنما يقول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما هل الناس هي اللي بتقطع ولا الحاكم بواسطة الشرطة والناس هم إنما الخطاب للجميع لأن الجميع مسؤولون حينما تعطل هذه الإحكام في الحاكم مسؤول عن تعطيلها والمحكمون مسؤولون عن تعطيلها فمن أجل هذا كان هذا النداء بهذه الصيغة يا أيها الذين آمنوا وهذه الصيغة لم يعرفها العرب ولا العجب صيغة لم تعرف إلا في القرآن الكريم الناس عادة يتنادون قبل أن يسمع الناس هذا النداء لإلهي كانوا يسمعون يا عرب يا عجم يا عبد مناف يا بني قريش يا بني رطفان يا هكذا الناس يتنادون بعروقهم بأجناسهم بألوانهم بأوطانهم وأنما أن يتنادوا بمعنى جديد هذا المعنى هو الإيمان فهذا ما جاء به القرآن وانفرد به القرآن ينادي يا أيها الذين آمنوا يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وبالقرآن إماما ومنهاجة وخطبكم بما يتلى عليكم فهنا خاطب الله الجماعة المؤمنة بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين جاء الإسلام بمنهج وسط لأمة وسط وكذلك دعلناكم أمة وسطة فكانت وسطا في التحليل والتحريم اليهود أسرفوا في التحريم وحرموا طيبات كثيرة وحرم الله عليهم عقوبة لهم طيبات أخرى كما قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة وأخذهم الربا وقدنوه عن وأكلهم أموال الناس بالباطل إلى آخرهم فهم أسرفوا في التحريم والنصارى أسرفوا في التحليل جاء مقدسهم وإمامهم بولس فحل لهم كل شيء وقال كل شيء طيب للطيبين فالخنزير اللي كان محرم على اليهود أحلوه هم وأحلوا الصور والتماثيل وأحلوا أشياء كثيرة ولكن النصارى مع هذا حرموا على أنفسهم طيبات أخرى وفق نظام الرهبانية التي ابتدعوها ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا بتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته هم الذين اخترعوها ومع هذا لم يؤدوا لها حقها هذه الرهبانية جعلتهم يقلدون بعض الأمم الأخرى التي تقوم فلسفتها على تعذيب الأجسام من أجل صفاء الروح. هل إن الروح لا تصف إلا إذا عذبت الجسم دوعته عطشته وجعلته يعاني حرمته من الطيبات. فكانت هذه الرهبانية قلدت الرهبانية المانوية الفارسية ماني هذا رجل قام في فارس وقال ان العالم كل شر ويجب ان نتخلص من هذا العالم بافناء العالم التعديل بفناء العالم بإيه باننا لا نتزود لا يتزود احد حتى لان الزود هو به استمرار هذا هذا النوع فلا وبقدر الإمكان لا يأكل من الطيبات يحرم نفسه من الطيبات فكانت هذه المنوية الفارسية والبرهمية الهندية والبوثية الصينية والرواقية اليونانية يعني جماعة اسمهم الرواقيين مذهب فلسفي كان يرى أيضا تحريم الطيبات على الناس الإسلام جاء مخالفا لهذه الفلسفات والأديان والمذاهب ولم يجز أن يحرم الناس طيبات ما أحل الله له ولكن وسطيته إن الناس أيضا لا يبالغ في أن يعبدوا بطونهم وفروجهم وشهواتهم لكن يأخذ كل شيء باعتدال، كما قال في سورة الأعراف: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسند وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. كلوا واشربوا ولا ولا ولا تسرفوا. كل من حرم زينة الله التي أخرجها لعباده والطيبات من الرزق. مين يحرم على الناس هذا حتى يقول من حرم زينة الله أضاف الزينة إلى الله تشريفا لها وتكريما ده ربنا تحرم على نفسك زينة ربنا والطيبات من الرزق ربنا خلق هذه الطيبات لك تحرمها على نفسك أما لماذا خلقها الله إذا كان يخلق الشيء وبعد أن يحرمه على, على, على, على خلقه هذه نعم الله أسبغها عليكم ظاهرة وباطنة، فالإسلام جاء بالمنهج الوسط أباح الطيبات، ولكن لم يرضى أن يجعلها المسلم غاية له في حياته. غايتك يجب أن تكون الآخرة، غايتك يجب أن تكون رضوان الله عز وجل، ولكن هذه الأشياء عون لك عده على طاعة الله على الاستمرار. في الطريق كل واشرب ويلبس فداء الإسلام يبيح طيبات المأكل والمشرب ويبيح طيبات الملبس والزينة زينة الله التي أخرج لعباده ويبيح طيبات المسكن والأثاث ويبيح طيبات الحياة الزوجية الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة ويبيح طيبات الله والترويح لا يريد انك تكون الحياة كلها جادة جادة لا يا حنظلة ساعة وساعة ساعة القلبك وساعة الربك كما قال الرجل الصالح ولله عندي جانب لا لا اضيعه ولله مني والبطالة جانبه يؤدي لكل ذي حق حقه فجاء الاسلام بهذا المنهد الوسط مخالفا الذين شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم وقال يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم في فترة من الفترات شاعت نزعة عند بعض الصحابة نزعة فيها شيء من الرهبانية بعضهم قال أنا لا لا أقترب من النساء شهوة النساء لن أقرب أمرأتهم وبعضهم قال لا أكل اللحم لأن أكل اللحم هو بيقوي الغريزة الجنسية ويقوي الشهوة إلى النساء وبعضهم قال طلب النبي أن يخصوا يخصوا أنفسهم من أجل الشهوة وبعضهم وبعضهم فنزلت هذه الآية تردهم إلى حدود الله إلى المنهد الوسط يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم القرآن شدد جدا على الذين يحرمون تحريم دم الشغلك ليس من شأنك إنما هو شأن الله الذي يحلل ويحرم هو الله إنما إن عليك تتلقى الأمر من الله قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فادعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون تحرم أنت وتحلل من عند نفسك أنت شغلتك هذا هذا شغل المشرع الأعلى الحاكم الأكبر لهذا الكون الكون مملكة الله وهو ملك هو الذي يأمر وينها. مش من حقك أنت تأمر وتنهى ومن حقك تحلل وتحرم على الناس أو على نفسك ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون فشدد الإسلام في تحريم الحلال واعتبر تحريم الحلال قرين الشرك يعني خلقت عبادي حنفاء جاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحلت لهم حرمت عليهم ما أحللت لهم فأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا فدعا تحريم الحلال بجوار الشرك الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين أمر المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وأمر المؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم وقال أيضا في هذه هذا السياق في سورة المائدة وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا تضمن فتاح السورة بعد الوفاء بالعقود بيان الحلال والحرام من الذبائح والمشارب حيث أن الإسلام منهج وسط في التحليل والتحريم فهو يبيح الطيبات من المأكل والمشرب والمسكن والأثاث ويجب أن يكون رضوان الله غاية المؤمن ومتع الدنيا عونا له على طاعة الله وقد اعتبر الله عز وجل تحريم الحلال قرين الشرك فيجب التقييد بالأحكام الشرعية وكل ما أمر الله به والنهي والتحريم لا يجوز إلا بأمر الله والحديث بقية مع تأملات قرآنية